ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام <تصفيق> إن يشأ يسكن الريح فيض نور واكيا الله اري ان في ذاك الايات أَوْ نُوبِقُونَّ بِمَا كَتَبُوا وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٌ وَلَمَن نَّعْمَلْ نَذِنْهُ يجاد فما أوتيتم من شيء فمساور حياة الدنيا وما عند الله خير